بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه